بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع ميراث ا ل أ ن ب ي ا ء وضمن فعاليات د و ر ة ا ل إ م ا م ابن قيم ا ل ج و ز ي ة ا ل ش ر ع ي ة ا ل س ا ب ع ة ا ل م ق ا م ة ب ا ل م د ي ن ة ا ل ن ب و ي ة عام 33 ا ث ه و ث ل ا ي و ا ر ب ع ه ج ر ي ه ان يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح مختصر شمائل الترمذي ل ل ع ل ا م ة محمد ناصر الدين ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله أ ل ق ا ه ا ف ض ي ل ة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن ينفع بها الجميع الدرس الرابع ف أ ه ل ا وسهلا ومرحبا بكم أ ي ه ا ا ل ا خ و ة و ا ل أ خ و ا ت في الله تعالى في هذا اللقاء العلمي المبارك إ ن شاء الله والذي نتدارس فيه ونتشرف ونزداد إ ي م ا ن ا و م ح ب ة لنبينا محمد صلى الله ع ل ي ه وسلم بتدارس بعض شمائله صلوات ربي وسلامه عليه ونحن حفظكم الله في باب ص ف ة شراب النبي صلى الله عليه واله وسلم فضل الشيء الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على نبيه وعلى آ ل ه وصحبه أ م ا بعد باب ما جاء في ص ف ة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت كان أ ح ب الشراب إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد وهذا حفظكم الله حفظكم دليل على أ ن النبي صلى الله عليه و آ ل ه و س يشرب ما تيسر وياكل ما تيسر ولكن كان يحب الحلوى في الطعام والشراب ف ي والحديث صحيح أ خ ر ج ه الترمذي رحمه الله في سننه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ا وخالد بن الوليد على م ي م و ن ة فجاءتنا ب إ ن ا ء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن ا على يمينه وخالد عن شماله فقال لي ا ل ش ر ب ة لك ف إ ن شئت آ ث ر ت بها خالدا فقلت ما كنت ل أ ث ر على سؤرك أ ح د ا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ ط ع م ه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه و أ ط ع م ن ا خيرا منه ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل و اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن في هذا الحديث المبارك أ م و ر م ه ا م ة جدا أ و ل ه ا يسر م ع ي ش ة النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ومنها كرم النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم و دعوته أ ص ح ا ب ه إ ل ى بيته و منها أ ن النبي صلى الله عليه و آ ل ه سيشرب اللبن و منها أ ن البداءه بيمين من شرب و هذا فيه تفصيل في ا ل ح ق ي ق ة فقد ذهب بعض العلماء إ ل ى وجوب ا ل ب د ا ء ة بيمين الساقي مطلقا وبعضهم قال لا بل بيمين المستسقي وبعضهم فصل والتفصيل تجتمع فيه ا ل أ د ل ة والله أ ع ل م و كون النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم أ ر ا د من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أ ن يؤثر خالدا بالشراب ل أ ن ه أ ك ب ر فقال و هذا سن من عبد الله بن عباس رضي الله عنه جميعا و لذلك اراد ان يؤثره و فيه ذكر يقال بعد الطعام اللهم باركنا فيه واطعمنا خيرا منه إ ل ا اللبن يقال اللهم بكن في أ ز ن منه وفيه فضل اللبن و أ ن ه طعام هام م ف ي د جدا、تخريج. والحديث أ خ ر ج ه الترمذي وابن ماجه وله أ ص و ل في البخاري ومسلم عن غير عبد الله بن عباس رضي الله ع جميعا بعده. باب ما جاء في صفه شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن شعيب عن أ ب ي ه عن جده قال ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا حديث عمر بن بن عن أبيه عن جد حديث مشهور. تلقته الأمة بالقبول. والمراد شعيب أبيه شعي عمر عن عن مشهور الأمة بن بالقبول بجده أبيه شعيب تلقته هو الذي الله العاصر ابن المراد بجده لا جد ع م ر جد أ ب ي ش ع ي ب الذي هو عبد الله ا بن ع م ر بن ا ل عاص رضي الله عنه جميعا قال ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يشرب ق ا ئ م وقاعدا وكذلك تكاثرت ا ل أ د ل ة في ص ف ة شرب النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قائما و قاعدا و قد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك على ثلاثه اقوال منهم من ر أ ى وجوب ذلك و أ ن النهي ق ض ي التحريم و منهم من قال إ ن م ا المسنون قاعد و القائم جايز و منهم من فصل في ذلك و س ي أ ت ي إ ن شاء الله تعالى ب ع ض ذلك والحديث أ خ ر ج ه كذلك المصنف رحمه الله تعالى الترمذي في سننه ن ا م عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم وهذا الحديث ذهب بعض العلماء إ ل ى أن ه ذ ان خاص ا بزمزم ل ذ ي رأوا التحريم ومطلق قالوا هذا خاص بزمزم والحديث صحيح رواه ا ل إ م ا م مسلم والبخاري رحمه م الله تعالى و غ ي ر ه م وعن النزال بن س ب ر ة قال أ ت ي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في ا ل ر ح ب ة ف أ خ ذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه و ر أ س ه ثم شرب منه وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث هكذا ر أ ي ت الرسول الله صلى الله عليه وسلم فعل في هذا الحديث أ م و ر أ و ل ه ا جواز تجديد الوضوء بلا ح د احداث ث جواز تجديد الوضوء بلا إحداث ومنها أ ن وضوء من لم يحدث يختلف عن وضوء من أ ح د ث فذاك يقتضي الاسباغ وهذا لا إ س ب ا غ فيه ومنها ج و ا د شرب قائمه ولعل علي رضي الله عنه أ ر ا د بهذا أ ن يرد على الخوارج ردا عمليا وكانوا يشددون في العبادات كانوا يشددون في العبادات ففعل ع ف رضي الله عنه هذا الوضوء الخفيف ة غير السابغ وشرب قائما يعني يريد أ ن يرد على أ و ل ئ ك الخوارج المشددين الذين نال منهم شيئا كثيرا ن وحديثه متفق عليه وعن أ ن س بن مالك رضي الله عنه وفي طريق أ خ ر ى كان أ ن س يتنفس في ا ل إ ن ا ء ثلاثا وزعم أ ن س أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في ا ل إ ن ا ء ثلاثا إ ذ ا شرب ويقول هو أمرأ وأروى يعني أن امرؤ ل لا ل ج ا يشرب ا ء م واروى ح د بل ثلاث يقف م ثلاث النبي مرات هذا من صفة شرب النبي أمرأ وأروى. والحديث حفظكم الله. حديث صحيح رواه الإمام وعن ك ب ش ة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في ق ر ب ة م ع ل قائما ة ق ة ق ئ م ا فقمت إ ل ى فيها فقطعته كبشة وكان بنت ثابت أخت حسان رضي الله عنه أرضاه وكان النبي بموت عشرته بالزيارة رضي رضي أرضاه الأنصار والمهاجر تواضوه عليه يتعاهد الله عنها حسان الله الله صلى وآله وسلم عنه حسن أخت قال فشرب من في ه ق ر ب ة م ع ل ق ة قائما أ ر ا د المصنف ان يبين جواز الشرب قائما أ و عند ا ل ض ر و ر ة أ و على حسب ا ل ح ا ج ة و الصفه و ا ل م ص ل ح ة و ا ل ح ا ل ة قالت فقمت إ ل ى فيها فقطعته أ ر ا د ت ان تتبرك بالمكان الذي شرب منه النبي صلى الله عليه ه و آ ل و سلم ق ط ع ت لتشرب به م ر ة ث ا ن ي ة فيوضع في إ ن ا ل ت ب ر ك و ن به وهذا تبرك ج ا ئ ز به صلى الله عليه و سلم و حديث ك ب ش ة هذا رواه حفظكم الله المصنف في س ن ن ابن ماجه و عند ابن ماجه تبتغي ب ر ك ة موضع فم الرسول صلى الله عليه و سلم عند ابن ماجة تبتغي بركة فَمِ ر س وعن ل اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ ل ي و انس ب مالك أ ن النبي صلى الله وسلم دخل على أ م سليم و ق ر ب ة م ع ل ق ة فشرب من فم ا ل ق ر ب ة وهو قائم فقامت أ م سليم إ ل ى ر أ س ا ل ق ر ب ة فقطعتها ه هذا نحو أم سليم أم صلي الله, خادم النبي صلى الله عليه الله عليه هكذا صنعت رضي الله عنها ا وأنا خادم النبي ا نحو صنعت وسلم وسلم و أم سليم صلى صلى رضي ر ض قطعت فمها لتتبرك و تداوى به رضي الله ع ن ه و ارضها هذا تبرك و انجاز بالنبي صلى الله عليه و سلم حديث أ ن س عند ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله تعالى و كذلك الدارمي و غيرهما و عن ع ا ئ ش ة بنت سعد بن أ ب ي وقاص عن أ ب ي ه ا أ ن النبي صلى الله عليه و سلم كان يشرب قائما هذا نحو ما مر معنا ما يدل على جواشر البقاء عند بعض العلماء وعلاوه ل ل ض ر و ر ة عند بعض ا ل آ خ ر والحديث حفظكم الله عند المصنف في السنن باب بن ما جاء الله الله مالك وسلم موسى في عليه أبيه عليه يتطيب تعطر رسول أنس صلى قال لرسول الله, الله عن كان سكة يتطيب منها كان النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يحب الطيب ويقول حبب لي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت ق ر ة ع ي ن في ا ل ص ل ا ة وكان له سكه قيل أ د ا ة يوضع فيها طيب مخلط يتطيب منها صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وهذا الحديث أ خ ر ج ه و حفظكم الله أ ب و داود في سنه وعن ثمامه بن عبد الله قال كان انس بن مالك لا يرد الطيب وقال انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب وهذا الحديث صحيح حفظكم الله تعالى رواه الإمام البخاري وغيره وهذا وأنه وحمله الله الحديث تعالى الإمام البخاري الطيب لا يدل على فضل الطيب وأنه لا يرد لأنه صحيح حفظكم وعن, بن... وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن الوسائد والدهن واللبن يعني إ ذ ا دخلت بيت انسان فقدمك وساده اكراما لا تردها وكذلك الطيب وكذلك اللبن ضيافه هينه مباركه لا ترد والحديث حسن رواه حفظكم الله المصنف رحمه الله نام رعاة الله رحمه سننه وعن في رضي أبيه عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه ه فيها لونه فيها إذن وهذا لون النساء طيب وطيب الحديث الرجال رائحة لا لون فيها وطيب النساء لون لا رائحة فيها وهذا الحديث حفظكم الله ا حفظكم رواه المصنف في سننه و أ ب و داود والنساء و أ ح م د و غيرهم وهو حديث صحيح يدل على أ ن الرجل لا يجوز أ ن يتخطيبا ملونا و أ ن ا ل م ر أ ة لا يجوز أ ن يتخطيبا له ر ا ئ ح ة وعلى هذا لا ينبغي للرجل أ ن ينكر على زوجته ان تزينت له ب أ ل و ا ن وتصبغت ب أ ل و ا ن لا ينكر عليها هذا طيبها إذا, الله اذا كانت بعض ا ل أ ط ي ا ب تسبب مرضا و ح س ا س ي ة للشخص هل يعتذر حتى لما ن ر ل نشربه يقول بعض ا ل أ ط ي ا ب تسبب ح س ا س ي ة امتنع يقول الله أ ن ا مريض لا باس باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إ ل ي ه النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم أ و ت ي جوامع الكلم واختصر له الحديث اختصارا ومن بلاغته صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وحسن منطقه وكلامه أ ن كلامه قليل كثير ا ل ب ر ك ة لو أ ر ا د العاد أ ن يعده لعده وذلك ليسهل حفظه و ت ل ق ى عنه صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وهكذا كان السلف الصالح رحمه الله تعالى قليل الكلام لكن كلامه مع م ق ل ة كثير ا ل ب ر ك ة بخلاف كلام المتاخرين ف إ ن ه كثير ق ل ل ا ل ب ر ك ة ولذلك سمى ا ل علماء ع ل م الكلام ء ا علم او علم الكلام إ ن كثرت ما يتكلمون أ م ا السلف عندما اثر اولئك كلام هؤلاء ا ث ا ر وهكذا كان السلف ص ل ح ه الله تعالى قال ما, قالت ما كان رسول الله يسرد كسردكم هذا لا يتكلم كثيرا ك ل ا م متواصلا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إ ل ي ه وحديثها متفق عليه وعن ن س ب مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد ا ل ك ل م ة ثلاثا لتعقل عنه وهذا بوب عليه البخاري باب من أ ع ا د الحديث ثلاثا ليفهم وليعقل وعلى هذا ينبغي للمعلم أ ن يراقب التلاميذ فَإِنْ وَيُفْهَمَ في وَإِلَّا مِنْ عَنْهُ عَنْهُ عَقَلُوا أَعَادَ يُعْقَلَ كَلَامَهُ أَوْلِ والحديث ل هذا مَرَّ مَرَّ حَتَّ باب خ ر وغيره نام ا ب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن الحارث بن ا ل جز ء رضي الله عنه انه قال ما ر أ ي ت أ ح د ا أ ك ث ر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ا تبسما صلى الله عليه و آ ل ه وسلم كان ي أ م ر ب ا ل أ م ر فلا يخالفه و ل ذ ا قال وان تلقى أ خ ا ك بوجه طلق صدقه وكان يكثر التبسم صلى الله عليه و آ ل ه وسلم لكنه تبسم لا يخرج عن وقاره صلى الله عليه و آ ل ه وسلم التبسم بخلاف الضحك والقهقاه المذمومين إنما وعن ا تبسما الله صلى ل وسلم والحديث ل ي صحيح ه رواه م ا ص ف رحمه ابي ل ل ه وغيره وغيره في سن وغيره هنا فعن أ ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ي لاعلم أ و ل رجل يدخل ا ل ج ن ة و آ خ ر رجل يخرج من النار يؤتى بالرجل يوم ا ل ق ي ا م ة فيقال أ ع ر ض عليه صغار ذنوبه و ي خ ب أ عنه كبارها فيقال له عملت يوم كذا كذا وكذا وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها فيقال اعطوه مكان كل س ي ئ ة ح س ن ة فيقول إ ن لي ذنوبا لا أ ر ا ه ا هاهنا قال أ ب و ذر فلقد ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت ن و ا ج د ه صلى الله عليه وسلم وقد بين النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم سبب ضحكه في حديث ابن مسعود عند ا ل إ م ا م مسلم و أ ن ا أ ت ر و ه عليكم ل ا ل ف ا ئ د ه ا ل ع ظ ي م ة جدا يقول ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم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 ف ل ي أ س ت ظ ل بظلها واشرب من مائها فيقول الله عز وجل يا ابن آ د م لعلي إ ن اعطيتكها س أ ل ت ن ي غيرها فيقول لا يا ربي ويعاهده الا يساله غيرها وربه يعذره ل أ ن ه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجره يحصل ا ل أ و ل ى فيقول أ ي رب أ د ن ي من هذه ل أ ش ر ب من مائها و أ س ت ظ ل بظلها لا أ س أ ل ك غيرها فيقول يا ابن آ د م أ ل م تعاهدني الا تسالني غيرها فيقول لعلي إ ن أ د ن ي ت ك من ا تسالني غيرها فيعاهده الا ي س أ ل ه غيرها وربه يعذره ل أ ن ه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له ش ج ر ة عند باب ا ل ج ن ة هي أ ح س ن منهما فيقول أ ي رب أ د ن ن ي من هذه ل أ س ت ظ ل بظلها و أ ش ر ب من مائها لا أ س أ ل ك غيرها فيقول يا ابن آ د م أ ل م تعاهدني أ ل ا ت س ا ن ي غيرها قال بلى يا ربي هذه لا أ س أ ل غيرها وربه ي ع ذ ر ه ل أ ن ه يرى ما لا صبر له عليها قال فيدنيه منها ف إ ذ ا أ د ن ه منها فيسمع أ ص و ا ت أ ه ل ا ل ج ن ة فيقول اي رب أ د خ ل ن ي ه ا فيقول يا ابن آ د م ما يصريني منك أ ي ر ض ي ك أ ن أ ع ط ي ك الدنيا ومثلها معها قال يا ربي ق اتستهزء ل يا ربي أ مني و أ ن ت رب العالمين قال فضحك ا بن مسعود فقال الا ت س أ ل و ن ن ي مما اضحك قالوا مما تضحك قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا مما تضحك يا رسول الله قال من ضحك رب العالمين قال من ضحك رب العالمين حين قال أ ت س ت ه ز ء مني و أ ن ت رب العالمين فيقول إ ن ي لا أ س ت ا ز منك ولكني على ما أ ش ا ء قادر في هذا الحديث فضل الله عز وجل على عباده و أ ن ه سبحانه وتعالى رؤوف رحيم كريم جواد ن س أ ل الله ا ل ج ن ة ونعوذ به من النار فالنبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم في ضحك ل أ ن الله ضحك سبحانه وتعالى وفي إ ث ب ا ت صفه الضحك على ما يليق به سبحانه وتعالى وحديث أ ب ي د ر حديث صحيح رواه ا ل إ م ا م مسلم رحمه الله تعالى كما سمعنا وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أ س ل م ت ولا راني إ ل ا ضحك وفي ر و ا ي ة إ ل ا تبسم وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه واله س ل م وحسن ع ش ر ة ل أ ص ح ا ب ه رضي الله عن ه حديثه صحيحٌ رواه صحيح متفق على غيرهم وعن عبد ل ى خ ا ر وغيرهم مسلم وعن ع ب الله بن مسعود رضي الله عنه قال ق قال الله الله اني ل لا ر لااعرف آ خ ر أ ه ل النار خروجا رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل ا ل ج ن ة قال فيذهب ليدخل ا ل ج ن ة فيجد الناس قد أ خ ذ و ا المنازل فيرجع فيقول يا رب قد أ خ ذ الناس المنازل فيقال له أ ت ذ ك ر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم قال فيقال له تمنى قال فيتمنى فيقال له ف إ ن لك الذي تمنيت و ع ش ر ة أ ض ع ا ف الدنيا قال فيقول أ ت س خ ر بي و أ ن ت الملك قال فلقد ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت ن و ا ج د ه وعن ه ذ ا زائد ل التبسم ل ى ك ه هذا لمناسبة الضحك زائد علي ى التبسم لكنه لمناسبة هذا ا لكنه ل ح د ث الحديث حديث العظيم وهذا عظيم ت بن ق عليه ع و علي بن ر ب ي ع ة قال شهدت عليا رضي الله عنه أ ت ي ب د ا ب ة ل ي ر ك ب ه ا فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين و إ ن ا إ ل ى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أ ك ب ر ثلاثا سبحانك اني ظلمت نفسي فاغفر لي ف إ ن ه لا يغفر الذنوب إ ل ا أ ن ت ثم ضحك فقلت له من أ ي شيء ضحكت يا أ م ي ر المؤمنين قال ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك فقلت من أ ي شيء ضحكت يا رسول الله قال إ ن ربك ليعجب ا من عبده إ ذ ا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم انه لا يغفر الذنوب أ ح د غيره وهذا ركوب والحديث داود والترمذي والنساء وهذا وهو يشبه ذكر أذكار ذلك الدابة لما الحديث من مسلم بهرم عند أبي مسلم أحد حديث حديث صحيح وهذا يشبه ذلك الحديث الحديث في صحيح صحيح في أن رجلنا ا ص باب ذ ن ب فقال اللهم إني أ ص ت فاغفر قال الله لي ل قد ع ما ذنب عبدي أني أعلم أني ل وقال ذ ن ب غبرت العبدي يشمعه تماماً باب تماما قد يشمعه ما جاء في ص ف ة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن انس ب مالك إن, ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ياذا ا ل أ ذ ن ي ن قال أبو أسامة يعني يمازحه ع ن ي ي المزاح و ا ل م م ا ز ح ة و ا ل م ل ا ع ب ة و ا ل م د ا ع ب ة أ م و ر ف ط ر الله سبحانه وتعالى عليها عقلاء الرجال والنساء لا بد منها لا بد أ ن يداعب وأن ي ل بعضنا ب بعضا و أ ن يمازح بعضنا بعضا ولكن لكن لكن لا بد من أ ن يكون حقا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إ ل ا حقا فهذا هو صلى الله, علي صلى الله عليه وسلم يمازح علي يقول له يا هذا ا ل أ ذ ن ي ن وفعله اذنان ه و له اذنان لكن هذا يظهر غرابه ا ل ك ل م ة والحديث حفظكم الله رواه الترمذي في سنه و أ ب و داود و اسناده صحيح يمازحه يمازحه الله صلى ع ل وسلم ي ه ع ن ن س ب مالك رضي الله عنه قال إ ن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا ا حتى يقول ل أ خ ي لي صغير يا أ ب ا عمر ما فعل النغير قال أ ب و عيسى وفقه هذا الحديث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح وفيه أ ن ه ك ن غلاما صغيرا فقال له يا أ ب ا عمر وفيه أ ن ه لا باس ان يعطى الصبي الطير ليلعب به و إ ن م ا قال له ا ل ن ب يا صلى ل ل عليه وسلم ه ي ابا أ عمر ما فعل النغير ل أ ن ه كان له نغير يلعب به فمات فحزن الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أ ب ا عمر ما فعل النغير هذا الحديث المبارك متفق عليه حديث صحيح متفق عليه وفيه تواضع النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وحسن عشرته مع ا ل أ ط ف ا ل حتى مع ا ل أ ط ف ا ل كان يمازحهم ويخالطهم و ي ب د أ ه م بالسلام وفيه فوائد ع ظ ي م ة جمعها العلماء رحمهم الله تعالى وصنفوا في هذا الحديث مصنفاتنا عن ابي هريره رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله إ ن ك تداعبنا قال نعم غير أ ن ي لا أ ق و ل إ ل ا حقا وهذا هو الواجب أ ن الرجل إ ذ ا مازح لا يقول إ ل ا حقا وقد تكفل الله عز وجل لمن ترك الكذب و إ ن كان مازحا بث في ا ل ج ن ة تكفل النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم لمن ترك الكذب و إ ن كان مازحا بيت في ا ل ج ن ة تداعبنا بل تمازحنا وتلاعبنا و ي أ ت ي بالكلمات ا ل غ ر ي ب ة التي ظاهرها الغراب وك يا ذ ابا تراب ن ح و ه ا قال غير اني لا أ ق و ل إ ل ا حقا、لا. وعن أ ب ي ه ر ي ر ة قلنا أ خ ر ج ه المصنف رحمه الله تعالى في سننه ن ب ي هريره رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله、نعم. وعن انس ب مالك ان, أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إ ن ي حاملك على ولد ن ا ق ة فقال يا رسول الله ما أ ص ن ع بولد ا ل ن ا ق ة فقال صلى الله عليه وسلم وهل تلد ا ل إ ب ل إ ل ا النوق ل أ ن ه لما قال إ ن ي حاملك على ولد ن ا ق ة تبادر إ ل ى ذهن هذا الرجل أ ن ه سيعطيه يعني جملا صغيرا ابن ل ب و ن او نحوه وعن ه يحمله في الجهاد ولا في غيره و ولا لا قال ما في في أ ص ن بلد ل ا ا ا ق ة ف ل ج م ل وإن كبر هو كبر ا ب كبر ن الناقة وإن فهذا من اهل النبي صلى ع ي ه وسلم و ا ل ح صحيح رحمه د ي في ث المصنف رواه رجلا وعنه الله تعالى ا سننه أهل ل نعم من أن ب ا د ي ة كان اسمه زاهرا وكان يهدي إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ه د ي ة من ا ل ب ا د ي ة فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ر ا د أ ن يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه وكان صلى الله عليه وسلم يحبه وكان يحبه رجلا دميما ف أ ت ا ه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره فقال من هذا أ ر س ل ن ي فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا ي أ ل و ما أ ل ص ق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد فقال, فقال يا رسول الله إ ذ ن والله تجدني كاسدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد أ و قال أ ن ت عند الله غال وهذا مزاح عجيب جدا عجيب لو فعله أ ح د ن ا ا ل آ ن مع ا ل ا س احد الناس ا ل س ق ل ا ل عيب عليه لكن هذا أ م ر مبارك من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على كمال خلقه صلى الله عليه وسلم و أ ن الناس اليوم اتخذوا أ خ ل ا ق ا واتزينوا ب أ ز ي ا ء اثن الدين ل ا من ا ل س ن ة اتخذ الناس اخلاقا وازياء اثن الدين فالدين يسر إ ن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أ ح د إ ل ا غلبه ر ج ل من اهل ا ل ب ا د ي كان اسمه زاهر وكان يهدي ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم فيرد النبي ه د ي ة إ ل ي ه وكان النبي ي ت ا ع ا ل ى الله ة فيرد عليه وسلم لملحته وظرفه وحسن خلقه وكرمه مع النبي صلى ا ه و ك ا ن رجلا دميما ربما سبب دمامته سكن ا ل ب ا د ي ة ل أ ن الباد إ ذ ا سكنها ا ل إ ن س ا ن غيرت صورته وخشن جلده وتغير قال فاحتضنه من خلفه و لا يبصره احتضنه النبي أ ك ر م ن خلق الله عز وجل ي م ا ز ح بهذه ا ل ط ر ي ق ة إ ن هذا الدين يسرم الله أ ك ب ر فقال من هذا أ ر س ل ن ي اتركني من هذا أ ر س ل ن ي اتركني فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ففرح بهذا فجعل لا ي أ ل و يعني يحرص يحرص على أ ن يحك ظهره بظهر النبي تبركا به صلى الله عليه وسلم فقال من يشتري هذا العبد فعله هذا حقا هو عبد كلنا عبيد الله كلنا عبيد الله فقال إ ذ ا موثق ج ن ا كاس لدمامته قال النبي لك انك انت مرسل بكاس للحديث وهذا حديث صحيح رواه ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله تعالى وغيره ع ن الحسن قال أ ت ت عجوز إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ت يا رسول الله ادعو الله ا أ ن يدخلني ا ل ج ن ة فقال يا أ م فلان إ ن ا ل ج ن ة لا تدخلها عجوز قال فولت تبكي فقال أ خ ب ر و ه ا أ ن ه ا لا تدخلها وهي عجوز إ ن الله تعالى يقول إ ن ه ا انشاناهن انشاء فجعلناهن أ ب ك ا ر ا عربا أ ت ر ا ب ا وهذا كذلك مزاحا مبارك مازح النبي صلصه هذه ا ل م ر أ ة فقال إ ن ا ل ج ن ة لا تدخلها عجوز يمازحها ل أ ن أ ه ل ا ل ج ن ة يبدلهم الله عز وجل بعمر الشباب ثلاث وثلاثين سنه ة أ ل الجنة رجال سيدخلون ثلاث وثلاثون سنة لكن النبي كان يمازحها قال أنها لا تدخلها وهي عجوز الحال ونساء أعمارهم كان يمازحها أخبروها أنها شابة عجوز سنة مليحة وهي سيتغيث ستعود ثلاث وعشرين س ن ة والحديث إ س ن ا د ه حسن رواه كذلك ك أ ن المصنف من فرض به فرض به المصنف و ن باب ما جاء في ص ف ة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت قيل لها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر قالت كان يتمثل بشعر ا بن ر و ا ح ة ويتمثل بقوله و ي أ ت ي ك ب ا ل أ خ ب ا ر من لم تزودي ل أ ن الله سبحانه وتعالى قد حفظ نبينا م ح م د صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له فهو إ ن م ا ي أ ت ي وحي من الله عز وجل ما الشعراء تبغاه لكنك قال صلى الله عليه وسلم إ ن من الشر ع ل ح ك م ة بعض الشر ع ح ك م ة ولذلك ربما تمثل النبي وبيت وبيت وبيت وبيت يتمثل به صلى الله عليه وسلم ل ش ه ر ة ولما ف ي من الحكمه نعم وهذا الحديث حفظكم الله رواه الترمذي في ص ن ن ه كذلك عن أ ب ي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن أ ص د ق ك ل م ة قالها شاعر وفي ر و ا ي ة أ ش ع ر ك ل م ة تكلمت بها العرب ك ل م ة لبيد أ ل ا كل ما خلا الله باطل وكاد أ م ي ه بن أ ب ي صلت أ ن يسلم وعن جندب بن سفيان البجلي قال أ ص ا ب حجر إ ص ب ع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت فقال هل أ ن ت إ ل ا إ ص ب ع دميت ي وفي سبيل الله ما لقيت والعلماء حملوا هذا على أ ن ه من السجع والرجز وليس بشيء وانما و رجز وسجع كلام مسجوع وليس من الشعر والحديث متفق عليه وعن ا ل ح د ي ث متفق ل ي ه و ع البراء بن عازم قال قال له رجل أ ف ر ر ت م عن رسول الله صلى الله ل ع يا ه وسلم ي أ ب ا ع م ا ر ة يعني يوم حنين فقال لا والله ما, ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته و أ ب و سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آ خ ذ ب ل ج ا م ع ا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أ ن ا النبي لا كذب أ ن ا ابن عبد المطلب في هذا الله عليه هواز وذلك الحديث شجاعة النبي باتل الجبال صلى وسلم كملت في عصى أن ونصف وسط فلما دخل ا ل ص ح ا ب ة الوادي تبادرتهم بالسهام و النبل ففر من فر و ثبت النبي و كان على ب غ ل ة لا تصلح لكره و لا لفر و مع هذا كان يركضها نحو و يقول النبي لا كذب لبن عبد المطلب و هذا ك ل من السجع كما قلنا و الرجز قال لكن رسول الله ما ولى يعني ما فر و لكن و ل ا سرعان الناس و الحديث حفظكم الله متفق عليه وعن انس رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم دخل م ك ة في ع م ر ة القضاء وابن ر و ا ح ة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله فقال له عمر يا ابن ر و ا ح ة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر فقال صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر فألهيه فلا هي أ س ر ع فيهم من نضح النبل نعم الحديث حفظكم الله رواه الترمذي والنسائي رحمه الله وغيرهم وغيرهم وهو يدل على جواز إ ن ش ا د الشعر في المسجد وعلى أ ه م ي ة ا ل إ ع ل ا م على حسب زمانه فالشعر في ذلك الزمان كان هو ا ل و س ي ل ة ا ل و ح ي د ة ل ل إ ع ل ا م ولذا قال خلي عنه يا عمر فلا هي اسرع فيه من اضحى النبل وعلى هذا ف إ ذ ا يسر الله لمسلم و س ي ل ة إ ع ل ا م ي ة م ش ر و ع ة ليخدم بها دين عليها الا يقصر في هذا الا يقصر وعن جابر بن سمره قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم أ ك ث ر من م ا ئ ة م ر ة وكان أ ص ح ا ب ه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أ ش ي ا ء من أ م ر ا ل ج ا ه ل ي ة وهو ساكت وربما تبسم معهم وهذا من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه وحسن وسلم وصبره يتحدثوا الله عليه لأصحابه خلقه الله عليه عليهم النبي الناس لا لا الناس من حسن فإن أن أن يتحدث عشرة صلى صلى بد بد في أ م ر الدنيا و ا ل آ خ ر ة وكان صلى الله يسمع كلامهم في الجاهليه وقتلنا في ا ل ج ا ه ل ي ة وفعنا في بنهبنا وسلقنا يتكلمون في ا ل ج ا ه ل ي ة عن أ ش ي ا ء من أ م ر وهو ساكت فربما جاءوا بالطرفه فيتبسم معهم النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه هذا قال جالس أ ك ث ر م ئ ة م ر ة جابر بن سمر رضي الله عنه والحديث صحيح أ خ ر ج ه المصنف في سننه وعن عمرو بن الشريد عن أ ب ي ه قال كنت ارد ف النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ن ش ت ه م ئ ة ق ا ف ي ة من قول أ م ي ه بن أ ب ي الصلط الثقفي كلما أ ن ش ت ه بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هيه حتى أ ن ش ت ه م ئ ة يعني بيتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن كاد ليسلم وفي وكفر وكفر بعض قلبه قلبه الأحد قال أسلم قلبه وكفر لسانه قال أسلم قلبه وكفر لسانه قال أسلم أسلم ردف يعني مراكبا مع النبي صلى الله عليه وسلم خلفه على ا ل د ا ب ة وانشده من ش ا و ه ي و ا ب الصلت الثقفي الذي ق ر أ في كتب اليهود والنصارى وكان يرجو أ ن يكون نبيا فلما فاتته ا ل ن ب و ة كفر نسال الله ا ل ع ا ف ي ة عن ع ا ئ ش ة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ك ا ن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول قال ن عن ا الله الله ف ح عليه رسول وسلم و صلى ي ان الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا وقت الوفود فان الوفود اذا اتوا النبي صلى الله عليه واله وسلم بخطيب مشاعرهم فيقوم حسان نافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و و بروح القدس عن ابن ل جبريل ع ل يثبته ه السلام ي ويؤيده وينصره والحديث صحيح رواه المصنف في سننه أ ب و داود رحمه الله تعالى ولما احد م راه و غيره كذلك الان الاناشيد يا شيخ هذه م و ج و د ة هل يقاس على الشعر ا ل أ ن ا ش ي د لا تقاس على الشعر أ ب د ا ل أ ن ا ل أ ن ا ش ي د جعلت ا ل غ ا ي ة منها اللحن و ربما دخلت معها الموسيقى و الدفوف نحو ذلك فلا تقاس عليها مع ما فيها من كلام خطر في ملئ قلوب الشباب حقدا على العلماء والحكام و ا ل أ م ة ولكن الحداء في السفر جائز وهو الشعر الملحن يغني به, واحد لا مجموعة لا يغني به واحد فقط لا م ج م و ع ة إ ذ ا جاءه النوم في اللي اراد ان يحدو لنفسه شيئا قيحه لينا ولا ب أ س بذلك أ م ا ما يسمى ا ل أ ج ر الاسلاميه فليست من ا ل س ن ة بل إ ن كثيرا من شباب المسلمين يقولون ما دخلنا باب التكفير إ ل ا من باب ا ل أ ن ا ش ي د و أ ن ا سمعت من غير واحد من الشباب ج ز ا ك م الله باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر أ ق ر ا عنك ما في حديث أ م زرع حديث أم زرع. أقرأ زرع عنك نعم الشيء قال باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم في السمر والسمر الحديث بعد العشاء وقد نهى النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم عن النوم قبل العشاء والسمر بعده إ ل ا في مثل هذا في ملاعبه الرجل أ ه ل ه أ و م س ا م ر ة الرجل أ ه ل ه و ا ل م ر أ ة تحب من زوجها أن يسمع م ه ان أ تحب منه أن يسمع منها فانظر إ ل ى رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم في هذا الحديث المبارك المشهور حديث أ م زرعنا المتفق عليه قال جلست احدى ع ش ر ة م ر أ ة فتعاهدن ا وتعاقدن ان لا يكتبن من أ خ ب ا ر أ ز و ا ج ه ن شيئا فقالت ا ل أ و ل ى زوجي لحم جمل غث على ر أ س جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل أ ن زوجها تقول كلحم الجمل الكبير الذي لا يستفاد منه ومع صعوبته وخشونته هو على ر أ س جبل وعر بعيد المنال جدا إ ذ ا طلبته لا أ س ت ط ي ع أ ن أ ص ل ه وهو لا ي س ت ط ي ع أ ن يصل الي فهذا مثل للرجل السي ء ا ل ط ب ا ع مع أ ه ل ي نعوذ بالله من ذلك قالت ا ل ث ا ن ي ة زوجي لا أ ث ي ر خبره أ ي لا أ ن ش ر أ س ر ا ر ه ولا أ خ ب ا ر ه ولا صفاته إ ن ي أ خ ا ف أ ن أ ذ ر أ ذ ر أ ت ر ك ه إ ن أ ذ ك ر ه أ ذ ك ر عجره وبجره تقول إ ن ذكرته ذكرت عجره وبل تكبره وصلافته متكبرا صلفا ف إ ذ ا بذلت خبره وسر طلقني قالت ا ل ث ا ل ث ة ز و ج العشنق إ ن أ ن ط ق اطلق و إ ن أ س ك ت علق زوجها تقول العشنق وهي ص ف ة ق ب ي ح ة في الرجال طويل جدا لا عقل له إ ن أ ن ط ق طلق إ ذ ا تكلمت طلقني و إ ن سكت ت علقني لا يعطيني ح ق أ ب د ا قالت ا ل ر ا ب ع ة زوجي كليل تهامه لا حر ولا قر و لا م خ ا ف ة ولا سامه تصف زوجها بيسر الحال وحسن ا ل ع ش ر ة و أ ن ه كليل تهامه تهامه ي ساحل البحر ا ل أ ح م ر نهارها حار جدا وليلها ه ا ن ي جدا لا حر ولا قر لا حار ولا بارد في الشتاء وفي الصيف دافئ في الشتاء بارد في الصيف ولا م خ ا ف ة ولا سامه لا يخيفها بطبعه س ي ئ ت سامه وتمله قالت ا ل خ ا م س ة زوجي إ ن دخل فهد و إ ن خرج أ س د ولا يسرع م ا ع ه د تقول زوجي طبعك طوعتك طبع ا ل أ س د والفهد إ ن دخل بيته ا س ت أ س د و إ ن خرج استفهد وقد اختلف شراح الحديث في معنى هذا الشاهد أ ن فيه طباع الفهد في كل ش أ ن ه في كل ش ا ن ولا يسال عما عاهد قالوا لكرمه لكرمه وقالت ا ل س ا د س زوجي إ ن أ ك ل لف لف اكل أ أكل كل ش ي ء يعني لا يترك لها ش ي ء ي أ ك ل كل ش ي ء و إ ن شرب اجتف فلا يترك لها شيئا لا في الطعام ولا في ا ل ش و ا ئ ض ط ج ع التفه ابتعد ع ن ه وقت النوم إ ن أ ك ل ل ف ه وان شرب الفه و إ ذ ا ط ج ع التفه و قالت ا ل س ا ب ع ة زوجي عيايا أ و غيايا طباقى كل داء له داء شجك او فلك او جمع كلا لك تقول زوجها عياي يعني عيي م ب ا ل غ ة في العي اخرق لا يصنع شيئا لا لها ولا لغيرها أ خ ر ق لا يصفيدي شيئا ابدا اخرق طباق ة تقول كل عيوب الناس اجتمعت فيه أ ح م ق اجتمعت كل العيوب شجك ضربك ب ر أ س ك او فلك و جمع كل لك إ م ا شجك أ و كسر عضو من أ ع ض ا ئ ك أ و جمع كل هذا لك إ م ا كسر عضو من اعضاء و شجك أ و جمع هذا كل لك صلافيا قالت ا ل ث ا م ن ة ز و ج المس مس ارنب و الريح ريح زرنب تصف زوجها بحسن ا ل ع ش ر ة و الكرم و حسن الجسد و طيب ا ل ر ا ئ ح ة قالت ا ل ت ا س ع ة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد تصف زوجها بالكرم و ب ا ل ش ه ر ة و أ ن بيت يعرفه الضيفان ل أ ن ع م د ا ن ه مرتفعه فيقصدونه, فيقصدونه لكرمه قالت العاشره زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إ ب ل كثيرات المبارك قليلات ا ل م س ا ل ح إ ذ ا سمعنا صوت المزهر ايقن انهن أ ا ل هوالك تقول زوجي اسمه مالك ومهما وصفته فهو خير من صفاتي التي أ ص ف ه ا من صفاته الكرم ف إ ن إ ب ل ه ك ث ي ر ة لكن لا تسرح إ ل ا ق ل ي ل ل أ ن ه يذبحها للضيفان المزهر يعني صوت العصا الذي يقيمهن للذبح قالت ا ل ح ا د ي ة ع ش ر ة وهذا كل يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من امنا ع ا ئ ش ة رضي الله عنها وهو صاحب صلى الله عليه وسلم قالت زوجي أ ب و زرع وما أ ب و زرع أ ن ا س من حل أ ذ ن ي ا يعني حرك أ ذ ن ي بسبب انه حلاهن بالقرطان وغيرها و م ل أ من شحم عضودي يعني شبعت حتى س م ن ت وبجحني فبجحت لنفسي حببني إ ل ى نفسي فحببت نفسي وجدني في أ ه ل غ ن ي م ة بشق كنا فقرا ء نسكن شق جبل فجعلني في اهل صهيل واطيق وغداس وملق يقول كنا اهل غنم فصرنا أ ه ل إ ب ل و أ ه ل خيل و أ ه ل بقر و أ ه ل أبو وأهل قمح وغير ذلك أ غ ن ا ن ي فعنده أ ق و ل فلا اقبح أ ت ك ل م بما أ ش ا ء لاني أ م ر وانها في بيتي و أ ر ق د ف أ ت ص ب ح لا و م الضحى لان شبعانه لا اوم الضحى لم تنطق عن تفضلي و أ ش ر ب ف أ وأشرب ت ق م ح ف أ ت ق م ح و أ ر ق د ف أ ت ص ب ح و أ ش ر ب و أ ض ي ف كم ف أ ت ق م ح أ ر ت و ي من الشراب الذي ع ن د ه من لبن وغيره ثم ب د أ تصف ا ل أ س ر ة تقول أم أبي م زرعن ف ام أ أ ب ي زرع ع ك و م ه ا راداح ب ي ت ه ا فساح ع ك و م ه ا فناء بيتها واسع و أ و ا ن ي ه ا ك ث ي ر ة ك ب ي ر ة من كرمها ابن أ ب ي زرع فما ابن أ ب ي زرع مودعك مسل ا ش ط ب ة أ ن ه نحيل جدا كانه سعفه نخل, كأنه سعفة نخل وتشبعه ذراع ا ل ج ف ر ة وفي هذا ص ف ة ط ي ب ة للشاب النشيط الحي أ ن يكون نحيلا قي ا ل أ ك ل بنت أ ب ي زرع فما بنت أ ب ي زرع طوع أ ب ي ه ا وطوع أ م ه ا وملئ كسائها انها سمينه والعرب كانت تحب ا ل م ر أ ة ا ل س م ي ن ة وغيظ جارتها, جارتها ضرتها يعني ا ل م ر أ ة بجارها ا ل ض ر ة النساء يغرن من بعضهن كل ض ر ة تريد أ ن تكون بناته احسن من ا ل أ خ ر ى ثم قالت ج ا ر ي ة أ ب ي زرع فما ج ا ر ي ة أ ب ي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا لا تفضح أ س ر ا ر ا ل أ س ر ة ولا تنقث ميرتنا تنقيثا اي انها لا تضيعها وتحافظ على طعام ميرا الطعام غيره ولا تملا بيتنا تعشيش أ ن ه ا م ر ا ه خادمه ن ظ ي ف ة قالت لكن هنا ا ل م ش ك ل ة قالت خرج أ ب و زرع و ا ل أ و ط ا ب تمخض ا ل أ و ط ا ب تمخض معناها أ ن الناس كانوا وقت يعني ربيع عظيم حتى ا م ت ل أ ت القرب باللبن فصاروا يمخضون في الشوارع اللبن بالقرب فلقي ا م ر أ ة معها ولدان لها كالفهدين أ ي أ ن ه م ا نشيطين م م ت ل ي ن نشاطا يلعبان من تحت خسرها برمانتين ك ن ا ي ة على صغر خسرها و أ ن ربما يدخل احدهما ا ل ر م ا ن ة من تحت خسرها فتنفذ الجنب ا ل آ خ ر قالت فطلقني ونكحها قالت فنكحت بعده رجلا, سريا رجلا ثريا ركب شريا عنده خيل ن ش ي ط ة و أ خ ذ خطيه عنده رمح ن س ب ة إ ل ى بلد في ع م ا ص ف ه خطا و اراح علي نعما ثريا أي اني اصبتني خير أصبت خيرا كثيرا و اعطاني من كل رائحه زوجه و قال كلي ام زرع و امير اهلك اي كلي وانفقي على اهلك لكن قال فلو جمعت كل شيء اعطاني ما بلغ اصرانه ت بزرع لان ابا زرع كريم جدا قال تعالى رضي الله عنها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك ك أ ب ي زرع ل أ م زرع وجاء في بعضه وقال غير أ ن ه طلق ولم أ ط ل ق غير أ ن ه طلق ولم أ ط ل ق يعني هذا الحديث الطويل جدا سمعه النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم من أ م ه ا ع ا ش ر الله عنها ما يدل على وجوب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم والانصات للاهل معهم والملاعبه ا معهم معهم فانهم حقا علينا عظيم نعم الحديث حفظكم رواه ا ل م ذ ي في سننه وفي هذا ص ف ة نومه صلى الله عليه وآله وسلم ل و أ ن يضطجع ل ى شقه ا ل أ ي م ن وربما وضع كفه اليمنى تحت خده ا ل أ ي م ن وقد ق ر أ ت مقالا لبعض ا ل أ ط ب ا ء يقول إ ن وضع الكف اليمنى تحت الخد ا ل أ ي م ن من أ ع ظ م أ س ب ا ب ر ا ح ة المخ هكذا يقول بعض ا ل أ ط ب ا ء أ ن المخ يستشعر حنان اليد اليمنى فيرتاح في النوم يرتاح هكذا قال هكذا قال العلم عندهم لكن نحن نفعلها ان شاء الله ت ب ا ع ا ل س ن ة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بهذا الدعاء رب قنع عذابك يوم تبعث عباده وتجمع عبادك وهناك ا د ع ي غيرها كما سياتي معنا الترمذي في ا ل ت ق ا د ا ت ب ذ ك س ؤ ا ن م وعن ح ذ ي ف ة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا اوى الى فراشه قال اللهم باسمك أ م و ت و أ ح ي ا و إ ذ ا استيقظ قال الحمد لله الذي أ ح ي ا ن ا بعدما اماتنا واليه النشور و أ ن نحرص كذلك على التنوع فيها لا نلتزم ذكرا واحدا بل ننوع الاذكار حتى ننال ب ر ك ة الجميع والحديث صحيح رواه ا ل إ م ا م البخاري رحمه الله تعالى وغيره فنفث فيهما و ق ر أ فيهما قل هو الله و احد وقل أ ع و ذ برب الفلق وقل أ ع و ذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده ي ب د أ بهما ر أ س ه ووجهه وما أ ق ب ل من جسده يصنع ذلك ثلاث مرات وهذا من ا ل س ن ة هذا ذكر مبارك مصحوب بالنفث وبمسح الأيدي و س ا ل أ ي د ي المعوذات قل هو الله و احد ي ق ر أ ه ا المسلم في كفيه وينفث فيهما ويمسح ب م ا وجهه وراسه وما أ ق ب ل من جسده ثلاث مره ذ ا ذكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه وعنى وعن ابي ق ت ا د ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا عرس بليل اضطجى على شقه ل أ ي م ن و إ ذ ا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع ر أ س ه على كفه التعريس في السفر أو النوم والنزول في السفر التعريس والنزول في في أو إ ذ ا عرس إ ذ ا نزل في السفر إ ذ ا اراد ان ينام في السفر قبل الصبح ينسب ذراعيه إ ذ ا نزل في آ خ ر الليل لا ي ض ج على شق ليمن بل ينصب ذراعيه ي ن ا م على كفه حتى لا, لا تفوته صلاه الصبح حتى لا تفوته ص ل ا ة الصبح إ ذ ا نام أ و ل ليل ي ض ج على شق ليمن واذا نام اخر الليل نصب ذراعه هكذا وضع ر أ س ه على كفه لا يضطجع الطجاع ولم ينم هكذا ل صلى رسول وسلم حتى لا تفوت وصلاه الصبح نعم ذنبك وما تأخر قال أ ف ل ا أ ك و ن عبدا شكورا الحديث متفق عليه وفي ر و ا ي ة قام رسول الله قام رسول الله صلى قام حتى تورمت ق د ف ع ل و ا هذا قال أ ف ل ا أ ك و ن عبدا شكورا و ف ي رد على بعض ا ل ص و ف ي ة الذين يزعمون أ ن الولي لا يصلي ولا يصوم فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حتى تورمت قدماه صلى الله عليه وسلم ومتوحدا م ه له قال فقيل متوقن د جاءك ا ل ي ه قد غفر لك ما ن ذنبك أكون وما تأخر قال أفلا تأخر ع ب د ا شكورا وسبب تورم القدمين طول القيام من قيل ما سبب تورم القدم فالجواب طول القيام ل أ ن ربما ق ر أ خ م س ة أ ج ز ا ء في ر ك ع ة واحده ربما ق ر أ خ م س ة أ ج ز ا ء في ر ك ع ة و ا ح د ة صلى الله عليه وسلم ربما ق ر أ خ م س ة أ ج ز ا ء في ر ك ع ة و ا ح د ة وهذا الحديث حفظكم الله رواه ت ف ر د به المصنفون ورواه ابن خ ز ي م ة وغيره أهل السماء مصنف رواء عن الاسود بن يزيد قال س أ ل ت عائشه ة رضي ا ل ل عن ه ا عن ص ل ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان ينام أ و ل الليل ثم يقوم ف إ ذ ا كان من السحر أ و ترى ثم أ ت ى فراشه فاذا ر ش ه ف إ كان له ح ا ج ة أ ل م ب أ ه ل ه ف إ ذ ا سمع ا ل أ ذ ا ن وثب ف إ ن كان جنبا أ ف ا ض عليه الماء و إ ل ا توضا وخرج إ ل ى ا ل ص ل ا ة هذا الحديث الصحيح ر وعن ا الإمام رواه الإمام ه وغيره وغيره مسلم غيره. رواه مسلم ف ي لم كل, كل كان يقوم ابن ن يقوم ع ض و ي ا م ب عباس ض ه لم ل يقوم ي كله وإنما يقوم بعض وينام بعض. صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما انه بات عند م ي م و ن ة وهي خالته قال ف ا ض ج ع ت في عرض ا ل و س ا د ة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إ ذ ا انتصف الليل أ و قبله بقليل أ و بعده بقليل فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه و ق ر أ العشر آ ي ا ت الخواتيم من س و ر ة آ ل عمران ن ثم قام إلى ش معلق ف ت و ض أ منها ف أ ح س ن الوضوء ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس فقمت إ ل ى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ي د اليمنى على ر أ س ي ثم أ خ ذ ب أ ذ ن ي اليمنى ففتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين, ثم ركعتين, ثم ركعتين, ثم ركعتين قال معن ست مرات ثم أ و ت ر ثم اضطجع وفي ر و ا ي ة نام حتى نفخ وكان إ ذ ا نام نفخ حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح وفي الروايه ة الأخرى ا أ ف ت ب ل ا ل فآذنه ب ا ل ل وصلى ولم ص ا فقام الله ة يتوضى عبد الله بن عباس بن ر ض ي الله عنه أ ر ا د أ ن يعرف حال النبي صلى الله عليه و سلم في بيته فاستاذن خالته م ي م و ن ة رضي الله عنها ف أ ذ ن ت له فنام رسول الله صلى الله عليه و سلم مع خالته في طول ا ل و س ا د ة و س ا د ة واحده ما عند النبي غيرها صلى الله عليه و سلم ما عنده غيرها في بيت م ي م و ن ة و نام عبد الله بن عباس في عرض الوساده ة ا ل ل قال ثم قام إ ل ى شن يعني إ ل ى ق ر ب ة م ع ل ق ة والشن هو ا ل ق ر ب ة ا ل ب ا ل ي ة ف ت و ض أ منها ثم قام يصلي فقام عبد الله بن عباس رضي الله عنه و ص ل ى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغير مقامه ل أ ن عبد الله بن عباس قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم ف أ خ ذ ه ب أ ذ ن ه واعاده ا ل ل ي م ي ن حتى يكون م أ م و ا لامام إ ا و قال ابن حجر على هذا جواز ت أ د ي ب المعلم تلميذه ب أ خ ذ أ ذ ن ه هذا جائز ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى و في ذلك أ ه م ي ه ركعتي قبل الفجر وان من اضطر وان من نام وهو مدرك لحاله الا انه لا اوضو عليه كما لم يتوضا النبي ي و س صلى الله عليه وسلم نعم والحديث حفظكم الله رواه البخاري ومسلم غيرهما نعم. ها؟ هذه من ا ل س ن ة أ ن ك اذا قمت من تعالى ان تقرا أ لا ل ياتي ع ا ل ى إن ف خ لها ق تقرأوا السنة لأن و ذ من ا ل س ن ة من ان ل س ة ت ق ر أ ه ا و أ ن تمسح ن و م عن وجهك من ا ل س ن ة نحن نعطيكم بعض الفائده ة أصلا ن ا تاخذ ل الكتاب إ ن شر ا ا ء ل غدم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشره ر ك ع ة هذا عند بعض العلماء رحمهم الله تعالى مع ركعتي الاشياء ا ل ر ا ت ب ة مع ركعتي الاشياء ا ل ر ا ت ب ة و إ ل ا الوتر احدى ع ش ر ركعه ا ح عشر ركع الوتر أ م ا هذا مع ركعه ت الاشياء ا ل ر ا ت ب ة وعلى كل حال اختلف العلماء في ذ ل ك من موجب ومن جامل جعلنا ا م ج سنه ة وحديث ابن عباس متفق عليه وعن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا لم يصل ي بالليل منعه من ذلك النوم أ و غ ل ب ت عيناه صلى من النهار ثنتي ع ش ر ة ر ك ع ة وهذا من فضل الله علينا أ ن الله جعل نبينا من البشر حتى ن ت أ س ى به صلى الله عليه واله وسلم فهو صلى الله عليه و آ ل ه يصيب من اعراض ما يصيبنا فربما مرض او ثقل او نام صلى الله عليه وسلم فيقضي ذلك لكن لا يوتر في النهار و إ ن م ا يضيف ر ك ع ة و ا ح د ة ثنتي ع ش ر ر ك ع ة ل أ ن و ت ر ا ح د ع ش ر ر ك ع ة ولو كان و ت ر ثلاثه عشر ر ك ع ة لصلى اربعه عشر ر ك ع ة صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح رواه ا ل إ م ا م مسلم وغيره وعن زيد بن خالد الجهني أ ن ه قال لارمقن ص ل ا ة النبي صلى الله عليه وسلم فتوسدت عتبته أ و ف س ط ا ط ه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين ت ي ي ن ط و ل طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم ص ل ى ركعتين و ه م ا دون ا ل ل ت ي ن ق صلاه ه م النبي ك عشرة ا ل ن صلى الله عليه وسلم ك ث ي ر ة جدا وهو أ م ر لا يحضر في س ا ع ة لكن ركعتين ركعتين العشاء س ن ة العشاء وهذا الحديث صحيح رواه لما الله مصرد رحمه سال ل م ر م ن أنه سأل ع ا ئ ش ة رضي الله ت عنها ا ل ى ع كيف كانت ص ل ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على إ ح د ى ع ش ر ة ركعه ة يصلي أربعا لا تسأل أربعاً س عن ن ح ن وطولهن عن حسنهن وطولهن ا أربعاً لا وطولهن ثم يصلي ثلاثاً قالت عائشة رضي الله يصلي تسأل يصلي ثم ثم رضي قلت يا رسول الله أ ت ن ا م قبل أ ن توتر فقال يا ع ا ئ ش ة إن عيني ت ن ان م ا ولا قلبي ينام إن عيني تنامان ولا ينام قلبي ولا إن إن هذا الحديث حفظكم والله متفق عليه حديث متفق عليه, حديث متفق عليه فيه بعض صفات صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ولعل والله وأعلم أعلى وصلى الله عليه وسلم نقف هنا الله محمد رسول ل نستعرض ن نحاول نختم إن إن نحاول إن ا الغدل شاء الله إن شاء الله الغدل ننتهي شاء الله بعض ا ل أ س ئ ل ة بسرعه ة نود منكم شاكرين ن ص ي ح ة تحثون فيها الشباب على إ ف ش ا ء السلام وطلاقه الوجه وعدم ا س ا ت ل ا ن ا ل غ ي ب ة نقول قال صلى الله عليه و آ ل ه وسلم لن تدخلوا ا ل ج ن ة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا ا و ل ا أ د ل ك م على شيء إ ذ ا فعلتموه تحاببتم أ ف ش و ا السلام بينكم فافشاء السلام من أ ع ظ م أ س ب ا ب كمال ا ل إ ي م ا ن المدخل إ ل ى ا ل ج ن ة وعكسه بعكسه هذه الصفات ا ل م ق ي د ة كالمكر و الكيد و الاستهزاء لا أ ط ل ق على الله إ ل ا م ق ي د ة كما أ ط ل ق ه ا الله عن نفسه في الكتاب و ا ل س ن ة يقول ما حال من فترت همته عن طلب العلم بسبب الغربه نقول يستعين بالله عز وجل ويسال ل ل يسأل ه يعينه الله يعينه ويتذكر ح ل ا و ة العلم وثمرته في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ويصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل دعاء ركوب ا ل د ا ب ة خاص بالسفر نقول لا كلما ركبت ادعو الله بهذا الدعاء يقول هل و خاص بالقائد ام كل م ا ركب يدعو بهذا الدعاء كل من ر ك يقول هل يجب أ ن نضحك بعد هذا الحديث نقول إ ذ ا ساده نضحك لا يجب انما إ ذ ا استطعت ه يقول هل يوجد شرح لاصل ه ذ الكتاب نقول ل فيه شرح أ الكتاب هل يوجد شرح ل ش م ا ل ا ل ت ر م ذ ي نقول لا أ ع ر ف شرح ل ل م خ ت ص و إ ن م ا شرح ل أ ص ل الشمل ا موجود في السوق ع د ة ط ب ع ا ت نعم من ا ل س ن ة ان لا تسال الناس شيئا هذا من ا ل س ن ة ان لا تسال الناس شيئا يقول ما حكم نبش القبور بسبب ضيق المقابر ودفن ميت بعد ميت جوزه العلماء ل ل ض ر و ر ة كما يحصل في, في البقيع وغيره يقول إ ذ ا لعق ا ل إ ن س ا ن أ ص ا ب ع ه م ا م بعضنا ه م ا تقدروا نقول علمه ان هذا س ن ة ثم أ ف ع ل وعلمه ان هذا س ن ة و أ ن يدك ن ظ ي ف ة ثم علمه و يقول من التي أ ق ر ا ه ا الله و س ل ا م من زوجه النبي صلى الله عليه و سلم نقول أ ق ر ا ه ا خ د ي ج ة رضي الله عنها في صحيح البخاري أ ن جبريل عليه ا ل س ل ا ه النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال هذه خ د ي ج ة قد آ ت ت ومعها طعام ف أ ق ر أ ه ا السلام من الله ومني أ ق ر أ ه ا السلام من الله انظري الى فضل الله عز وجل. يقول الله يا خديجه ة ا ل ل يسلم عليك جبريل يقول ي الله خديجة ا يسلم عليك وبشير ولا هابته بالجنة نصفي لا ذهب رضي الله عنه سلم عليها عليه عليها المباشرة والمسجله ع ئ ش ة رضي ا ل ل ه عنه س عليه والمزيد من الصوتيات يرجى ز ي ا ر ة موقع ميراث ا ل أ ن ب ي ا ء على الرابط www.mirath.net وجزاكم الله خيرا